بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْكُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَغْكُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 وما أدراك ما عليون كتاب موكوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يُسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عين يشرب بها المقربون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 114. وما أوسلوا عليهم حافظين 115. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحفون على الأرائك ينظرون 117. هل طوب الكفار ما كانوا